وَتَّقَدُ مِن دُونِهِ آلِهَةَ لا يَخْلُقونَ شَيْ أَمْ وَهُم يُخلكُون لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون ولا يملكون انفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون لا يَمْلِكُونَ شَيْئًا فَسُبْحَانَكَ مَا دَانَكَ عَنْهُ وَلَا يَمْلِكُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا وقال الذين كفروا انها لا الا استفن افترا وقال الذين كفروا انها لا الا استفن افترا هذا الا استفن افترا هو عليه قوم آخرون إن هذا إلا إذكر افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا هلما وزورا فقد جاءوا هلما وقال اساطير الاولين كتبها فهي لا عليه بكرة واصيلا وقال اساطير الامم والين كتبها فهي لا عليه قل انذره الذي يعلم السر في السماوات والارض ام انذره النبي يعلم السر في السماوات والارض انه كان غفورا إنه كان غفورا رحيما وَقَاوا م لِهَاذَوسُولَ قُلُ قَعََامَ وَيَمشيِي فيِيأَْسْواقِ لَلَا وَقَا م لولا انزل اليه ملك فيكون معهم نذيرا لولا انزل اليه ملك فيكون معهم نذيرا او يلقى اليك كنز او تكون له جنة قُلُ منها اَوْ يُرِقَارَ إِلَيْكَ كَنُزُل أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ مِنْهَا كُلُوا مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْفُورًا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا غَرَّ لَكُم مَّثُورًا انظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا انظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سبيلاً تَبََكََّذِي إِ شَأَجَعَلَ لََ خَير مِ ذَكَ جََّّات تبَكَلَْب إ شَ أَجعَلَ لََ قَرَ مِنْ ذَكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَل لَّكَ قُصُورًا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَل لَّكَ قُصُورًا بَلْ كذبوا وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ